بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بغي الكلام في دلالة الحديث أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة احاديثنا إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجت الله عجل الله وفرجا بعد أن عرفنا أن السنة شبه أن يكون قطعي ما نقول قطعي بس شبه أن يكون قطعي لأن السند الكلين قطعي وإصحاق ابن يعقوب وضخنا حل المشكل مالته كتقريب بدائي للإستدلال بالرواية نقول وإلى أن يتعمق بالتدريج الإستدلال نقول أما الحوادث الواقعة ترجع فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجة عليكم خب هذا بإطلاقه عليكم السلام يشمل الرجوع إليهم في أخذ الرواية الذين هم بحاجة إلى أخذ الرواية يعني مثلا الفقهاء هم بهاجئة يأخذ رواية يأخذون حتى يستنبطون ويرجعوا إلى هدول فال فالرواية تدل على حجية خبر الواحد خبر الثقة والذين هم بحاجه إلى فتوى يستنبط من الرواية وهو شأن العوام بحاجة إلى فتوى هم مطلق ارجعوا الحوادث الفواتف الواقعة ارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجة عليكم إذن الرواية تدل على حجية ال... على جواز التقليد أو على حجية الفتوى لمن هو بحاجة إلى فتوى والذين هم أيضا بمقتضى الإطلاق الذين هم بحاجة إلى أخذ الحكم الولائي فليسوا بحاجة إلى رواية ولا إلى فتوى وإنما هم فقهاء لكنه وقعت الحاجة إلى أخذ الحكم الولائي هم هذا مطلق فرجعوا فيها الى رواة حديثنا كل يرجع فيما يحتاج اذا هذه خوش روايه هم تدل على حجيه خبر الثقه وهم تدل على حجيه الفتوى وهم تدل على حجيه الولي ما يسمى بالولي الفقيه او حجيه احكام الفقهاء هذا كتقريب بدائي حتى ينفتح باول حديث سنقرب بهذا الشكل ناتي الى المناقشه في دلاله الروايه أمدة المناقشة في دلالة الرواية مناقشتان فلنذكرهما إن شاء الله أولا أول مناقشة هي أنه كلمة أما الحادث الواقع أي هذا إسحاق بن يعقوب كان كاتب للإمام عليه الصلاة والسلام أما الحوادث الواقعه من قال أن هذا الحوادث الواقع مطلقة وتشمل كل الحوادث وبلا استثناء كل حوادث اللي بحاجة إلى رواية أو بحاجة إلى فتوى أو بحاجة إلى ولاية كل تشمل من قال. محتمل أنه كان اللام لا معهد يشير الى بعض الحوادث من شنو كانت لان التعبير تعبير الامام الحجعة الغفرج اما الحوادث الواقع واما نص رسالة اسحق ابن يعقوب مع الأسف ما واصلتنا رسالة إسحاق بن يعقوب ما منقوله في الكتب فالساء الآن إسحاق بن يعقوب ده يحدثنا يقول سألت الحجة عجل الله فرجه عن الحوادث ال... و... سألت الحجة عن مسائل أشكلت علي فجاءني الجواب ب بقوله وأما الحوادث الواقع من, من ضمن فقرات الجواب هذا وأما الحوادث الواقع خب مسائل مسا أشكلت عليه شنو هي لعله كان كاتب للإمام عددا من المسائل عددا من الحوادث كان كاتبه فالإمام ده يجيب يقول وأما الحوادث الواقع اللام ليكن لا معهد من قال أنه لا مجنس فإشارة إلى تلك الحوادث اللي هو كاتبه ونحن من يدري شروع تلك الحوادث إذن العبارة مجملة هذا إذا كنتم تريدون أن تتمسكوا بإطلاق أما الحوادث الواقع مجملة واما اذا كنتم تريدون ان تتمسكوا باطلاق فانهم حجه عليكم خو الحوادث الواقعه خلت خلت طبقيه مجمله المهم ادنى فانهم حجه عليكم هذا مطلق حجه عليكم في كل ما يكون الامام حجه هم نقول إذا أصبحت الحوادث الواقع مجملة فراح يسري إجمالها إلى إطلاق حجتي عليكم لأنها إن كانت إشارة على حوادث معينة بالذات كان معينة إسحاق بن يعقوب في رسالته التي لم تصلنا إن كان هكذا يحتمل أن يكون هذا قرينة أو قل صالحة للقرينية أو قل يحتمل أن تكون قرينة على أنه حجت عليكم في تلك الوقائع أما حجت عليكم مطلقا فمن قال إذن بطلت دلالة الرواية هذا الإشكال هذا الإشكال أنا ذاكر هنا جوابين على هذا الإشكال الجواب الأول بعنوان أنه هو الجواب الرئيسي والجواب الثاني مجرد السبعات قد واحد يقبل قد واحد ما يقبل الجواب الأول الذي هو الجواب الرئيسي نقول فليكن يكون اللام لا معهد وليكن ان الاسحاق ابن يعقوب كان كاتب له من جملة المسائل التي اشكلت علي وكتب رسالة الى الامام كان كاتب لبعض الحوادث مو كان كاتب له انه مطلقا في كل الحوادث شنو تكليفي، وانما كان كاتب لبعض الحوادث قل نحتمل ذلك فأصبحت الحوادث الواقعة مجملة لكن هذا الإجمال ما يسري إلى حجة عليكم حجة عليكم تبقى على إطلاقها وذلك بقرينة المقام نحكم إطلاق حجة عليكم بقرينة المقام وهو أنه السؤال موجه إلى إمام غاب غيب صغر وهم يمهدون هو سلام الله عليه دا يمهد لعلاج غيب الكبرى لهو يدر و من أول قايين للشيعة أن الإمام ما راح يخرج من الغيبة من أول هذا الشيعة يدرون أن الإمام ما غاب غا غيب الصورة وراح تنتي يرجع وإنما يعلمون أن الإمام غاب وما معلوم إلى شرطه حتى في في زمن الغيبة الصغرى إلى نواب خاصين بعدين دش شركة طولها ما معلو فغاب غيبة من ذي نستجبر بالله أن يكون آلاء في السلم إن شاء الله مو آلاء في السلم غيبة من هذا القبيل عند إذن ينصرف قوله إنه حجتي عليكم إلى الحجية المطلقة في كل شيء يعني شخص غاب غيبة تطول مدى السنين ولا نعلم اش كثر راح تطول وده يعين من ينوب عنه ده يعين من يكون حجة من قبله في كل الامور الراجعة الى الامام عجل الله فرجه يقول فانه فانهم حجة عليكم هذا معنى افرض الحوادث الواقعة يحتمل انه اشار الى حوادث معينه هذا الجواب الاول اذا اريد اذا اريد نمثل بمثال عرفي لتوضيح الفكرة نقول لو ان شخصا سافر الناس الاعطيادين واحد سافر وسفره سيطول عشرات السنين خليت تقول مئات ولا تقول الالف عشرات السنين سفر ما معلوم ايش ايش يرجع عليه يجوز, خمس... يجوز بعد خمسين ايش يرجع عليه سنه يرجع اجى فد واحد اغتنم فرصه قال له انه بيتك الفلاني الواقع في المحله الفلانيه انا اراد اشتري منك وإنتهم راح قبل ما تبيع راح تسافر والسفرك يضل عمر فت زمن فتخم سنة لمن أراجع ممن أشتري فقال مثلا راجع ابني مثلا راجع ابني فانه وكيفي ماذا يفهم من قولي وفن من قولي فانه هو وكيلي يعني هو وكيلي في بيع هذا البيت صحتما ما يفهم منها انه وكيلي يعني يقول انا اللي راح اغيب امرا من الزمن ثلاثه خمسين سنه واموالي كله هنا منها بيتي فاحتاج الى وكيلا يتصرف في أموالي هذا ابني وكيلي فلان وكيلي هذا الذي يفهم منه فحتى لو كانت الحوادث الواقع مجملة واللام بها لام عهد حجة عليكم بها إجمال بها إطلاق ونأخذ بإطلاقها هذا الجواب الأول الجواب الثاني هذا الجواب الثاني كاستبعاد انا أذكره ما اريد أقول اقول هذا الجواب العمده هذا الجواب العمده هو هذا اللي بينت عندي استبعاد نفسي اشرح لكم شوفوا توافقون ما توافقون انا اقول ان اصل افتراض أنه كان بعض الحوادث حوادث معينة خاصة له، حوادث شخصية خاصة إلى كاتبه للإمام ويقول ماذا أفعل بهذه الحوادث أصلا هذا الاستعمال بعيد في أغلب الظن السؤال كان سؤالا عن كل الحوادث ووجه الاستبعاد أنه إن كانت حوادث شخصية راجع إلى كاتب يكون عادة الإمام كان يرجع إلى شخص ما مو يرجع إلى عنوان رواة حديثنا عنوان رواة حديثنا فعنوان يجب أصلاً عنوان مو فرد عنوان أنه أنا رواة الحديث، فعلى أساس هذا يراجع رواة الحديث. فعنده فمثلا فت... حوادث شخصية، فالإمام يقول راجع، فراجع زيدان راجع عمر، راجع نفس هذا الوكيل نفس هذا البكيل، خليسا وكيل مع الكوحن فيقول راجع، أو يقول راجع زيدان راجع عمر راجع عمر روات الحديث، مثلاً، وهذا واضح أنه يريد أن يعطي فد عام هو حلال المشاكل حتى أنه جاز نفس الوكيل، سلام الله عليه. هذا الوكيل رو... رواة الحديث يحلوا لكل مشاكل الحوادث. هذا نيجي نحتمل أنه هذه حوادث شخصية معينة كانت كاتب لامع. هذا اللي أنا أبين بسمائتي إش كثر تقيمون هذا الكلام الإشكال الثاني الذي هو أيضا عمدة الإشكالات قلنا عمدة الإشكالات إشكالين الشكال الثاني هو أن كلمة رواة حديثنا أما الحوادث الواقعة فأرجع فيها إلى رواة حديثنا هذا تنصرف الكلمة فإنهم حجتي عليكم هم على هذا وهم راجعوا إلى رواة حديثنا هم يعني من رواه حديثا فهذا الى ارجاع الى رواه حديث ظاهره هو ان الرواه بما هم رواه يرجع اليهم بما هم رواه يعني عنوان الرواه هيفيه تقليديه رواة بما هم رواة، فهذا إنما يدل على حدّية خبر الواحد، حدّية خبر الثقه الرواة بما هم رواة يأخذ منهم، يأخذ منهم روايات بعد. اللابن بما هو لابن شو أخذ مني؟ أخذ من اللي ما. تمار بما هو تمار ايش يؤخذ منه؟ يؤخذ منه تمار الروايات بما هم روايات يؤخذ منهم الروايه يعني راجعوا على الواقع راجعوا بها كأنما يقول راجعوا للروايات لحل مشاكلكم خلو روايات ممن تؤخذ؟ تؤخذ من الروايات أما الحوادث الواقعة فارجعون فيها إلى رواة حديثنا الطبيب لو أن ال... لو أن أحدا قال لابنه المشا المشاكل الصحية الحوادث الواقع الحوادث الواقع إليك تشيل لو قال الحوادث الواقع إليك يا ابني ارجع إلى الأطباء بها خبر هذا ما ي ماذا يفهم منك نفهم منها أن حينما تبتلي بمشكلة في القلب بمشكلة في المخ بمشكلة في الرجل في الياض أو لو قال أحد يا أولادي فهموا الصيدلية مشكلة راجع الصيدليات ماذا يفهم منها ذلك يعني الأمراض اللي تجيك أدوية موجودة في الصي وما شاء من الأمثلة فليكن هذه العباره فارجعوا فيها الى رواه حديثنا وكذا ايضا قيوهم يعني رواه الحديث حجتي عليكم هذا معنى فالروايه دلت على حجيه خبر الثقه شو على علاقه بولايه الفقيه او خل نتوسع أكثر هسالة والبسر روايات كذلك الفتاوى التقليدا قول يد العلي لأن الفتاوى مأخوضة من الروايات الفتاوى الفتاوى مستنبضة من الروايات خب أنا ما عندي قدرة الاستنباط أخذ رواية ما تبني الرواية رواية إلها معارض إلها مخصص لها مقيد إلها تأويل إلها توجيه إلها بيها قراءة متصلة منفصلة وأنا مش غلك هم نقول هذا فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا مطلق يعني يقول ارجع إلى رواة الحديث رواة الحديث هم يفهمون يميزون المطلق من المقيد العام من الخاص الناسخ من المنسوخ راجع لهم يقول هذا بإطلاق أما الأحكام الولائية التي هي ليست مست... الأحكام الولائية حكم الولي نفسه حكمه هو ليست مستمضة من الروايات، ليست مستمضة من الروايات. الأحكام الولائية ما تشمل عنوان ترجع فيها إلى رواة حديثنا. فإنهم يعني فإن الرواة حجتي عليكم. فالرواية إما خاصة بحجية خبر الثغة أو قول أوسع حجية الفتاوى لأن الفتاوى ترجع إلى الروايات. وتفهم تستنبط من الروايات اما الاحكام الولائي فلا هذا الاشكال الثاني هذا الإشكال الثاني يتضح جوابه على ضوء جوابنا على الإشكال الأول حيث أننا وضحنا في جوابنا على الإشكال الأول أن قوله عليه السلام على الأقل قوله انهم حجة عليكم فسالت تقول فارجعوا إلى رواهات الحديث لا لم نعله للعهد قولها شكرا لكن إنهم حجتي عليكم قلنا بمقتضى القدين المكتنف بالكلام وهي قرينه أن الإمام عليه الصلاة والسلام يرجع الشيطة في زمن لا سمح الله قد يطول آلاف السنين إن شاء الله ما يطول على الأقل يطول مئات السنين هذا ما بيشك إرجاعه ويقول انهم حجة عليهم هذا المفهوم أن بمختبى قرينه المقام أن إرجاعه إلى هؤلاء في كل ما يكون الإمام حجة فيه صح الإمام ليس مشرعا تشريع ماكو بعنوان تشريع الأحكام الفقهية هذا خاص بالرسول مثلا صلى الله عليه وسلم بعنوان تشريع الأحكام الفقهية ماكو صح لكن ما للإمام الرجوع إلى الفتاوى للإمام يؤخذ الفتاوى من الإمام تؤخذ الروايات من الإمام تؤخذ الأحكام الولائية من الإمام هذا فإن فإنهم حجتي عليكم بها القرينة المقامية وهي قرينة أنه وارد في حل مشاكل الشيعة لمئات السنين هذا بإطلاق فلنغيس هذا بقضية وقتية من قبيل أنه أنا أقول أحتاج لبن ممن أشتري أنت تقول لأخو ارجع إلى اللابن ارجع إلى اللبن أو أنه أحتاج تمر ممن أشتري تقول ارجع إلى التمار ارجع كيف يمكن أن يقاس هذا بتلك الأمثلة خب ارجع الى اللبن يعني ارجع الى فيما بيده من لبن ارجع الى التمار يعني ارجع الى فيما بيده من تمر خب ارجع الى رواة الحديث فانهم حجتي عليكم يعني ارجع الى بكل ما بيدي انا الحجه عسى الله وعشاء هذا بيها الاطلاق وعليه بل اريد ان اقول هل هالكلام الكلام شوفوا تقبلوه او لا عنجد كلام اخر اريد ان اقول انه اصلا اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى روايه حديثنا اصلا متى نظر الى جعل الروايه حجه ولا الى جعل الفتاوى حجه فقط, فقط تنظر الى موضوع الولايه ذلك لأن جعل الرواية حجة هذا ليس من قبل الإمام الإمام ما جعل الرواية حجة ولا الإمام جعل الفتوى حجة يقول فإنهم حجتي عليكم يعني أنا جعلتهم حجة عليكم. هذا في شنو في آخر الرواية أخذ الرواية من زمن الإمام الصادق من من زمن المقصود من الصادقين من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لحد أن التشكيك فيما يروي عنا ثقاتنا من ذاك السماء رأساً مجعول من قبل الله كذلك حجية فتوى العالم على الجاهل من مجعول منذ البدء من قبل الله ليس من قبل الحجعة الله فرجه حتى يقول إنهم حجتي عليكم إنهم حجتي عليكم يجب أن يكون راجعا إلى شيء بحيث يصدق عنوان أن الحج عجل الله فرجه جعله الحج علينا مفتشي لمجعول منذ البيت من قبل الله سبحانه وتعالى وهذه عبارة عن هذا يقول الحج يقول لو أنا موجود خوة أنا أعمل ولاية التي جعلها الله بيدي الآن أنا ما موجود أرجعوا إلى رواه احاديثنا أنا أنصب كما نصب النواب الأربعة الآن يقول أنصب رواه حديثنا هذا هم بيانون أبين وتكميل الحديث بل يهم أكرر أيضاً هذه النقطة اللي عشرت إلها في اليوم السابق وهي أنه إن قلنا أن الإمام إلي هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم يعني حتى في أغراضه الشخصية لنعن على تفسير آية أولى بالمؤمنين من أنفسهم بهذا التفسير نقولنا هذا طبعا لا نشك أن هذا شيء ما مقصود من إقلاع أنهم حجتي عليكم لأن هو كلام كما أوضحنا الضرور السكير دائما على أن الفقهاء ليسوا يقينا ليس حجة في أراضهم الشخصية علينا عنده ف القرار الشخصي يرد يطلع براسي هذا يقينا هل هن مطمنة الولاية ما مجهولة للفقهاء هذا خارج بضرورة الفقهية وبالقرينة المكتنفة بالمقام اما الولايه فيما هو بحاجة الى اعمال ولاية فاصلا هو المقصود بالرواية مو اخذ الرواية او اخذ الفتوى هذا خلاصة كلامنا هنا ونؤجل تكميل الموضوع الى يوم السبت ان شاء الله